الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا في الكلام على مسألة الجهالة التي هي ممتعلقات في الكلام على عدالة الرواة. كنا ذكرنا في اسبوع الماضي الكلام على العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي لا زال الكلام مسترسلا فيها ولعل من الأولى قراءة المقطع الذي سنتكلم عليه في هذا اليوم وإن كان قد قرئ كله أو بعضه في الأسبوع الماضي ولكن حتى ترتبط المعلومات بعضها مع بعض مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه بن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهلة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وعلى هذا النمط مش بن حبان وغيره بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم قالوا فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان تفرد برواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري ابن كليب تفرد عنه قتابة قال الخطيب والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروا عنه الثوري وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس للأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وهذا مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد وذلك متاجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلما إنما اكتفى في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم هذه المسألة التي من الأسبوع الماضي ونحن فيها كما علمنا أنها تتعلق بالجهالة وخلاصة ذلك أن الجهالة تنقسم إلى قسمين فجهالة عين وجهالة حال وجهالة العين أيضا لها فروع ثلاثة أولها المبهم وهو الراوي الذي لم يسمى مثل ما لو جاءنا في الاسناد حدثنا رجل أو حدثنا شيخ أو حدثت عن فلان أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على أن هناك راوي في الإسناد لكنه لم يعرف أي لم تتحدد عينه لم يسمى هذا هو أشد أنواع الجهالة وهو الذي يسمى المبهم وهو الذي قال فيه الحافظ بن كثير فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا ولكنه استثنى طبقة التابعين وسنأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى لكن المهم أن نتصور تصورا ذهنيا درجات الجهالة إذا نشدها الراوي المبهم يليه الراوي الذي سمي ولكنه لم يرد إلا في إسناد لم يثبت عنه فإذا سمي الراوي كأن يقال حدثنا محمد بن عبد الله ولكن في الإسناد إليه إما رجل ضعيف أو متهم أو فيه انقطاع أو أي نوع من أنواع الطعن في الإسناد بحيث إن المحصلة النهائية التي تحصل لنا من جراء ذلك أننا لم نتيقن أن الله خلق في الوجود رجلا يقال له مثلا محمد ابن عبد الله الأنماري مثلا الذي ذكر في هذا الإسناد والسبب أن الإسناد إليه لم يثبت فنحن لا ندري هل هذا الرجل ممن خلقه الله أو ممن اختلقه أحد الرواة الذين طعن في هذا الاسناد بسببهم أو توهم ذلك توهما كل هذا يعود إلى درجة الضعف في ذلك الاسناد فإن كان فيه راوي متهم بالكذب فيمكن أن يختلق قسما ليس له وجود ولعل من ينظر في كتاب ميزان الاعتدال في الدهبي ولسان الميزان للحافظ بن حجر يجد أن هناك كلاما لهذين الإمامين ولغيرهم أيضا من الأئمة حينما يقولون فلان حدث عن أناس لم يخلقهم الله أو غير ذلك من التعبيرات التي تدل على أنه قد تختلق أسماء لا وجود لها في الحقيقة فإذا هذا حتى لو سمي فإنه يقال عنه إنه مجهول العين وهذا أيضا من أشد أنواع الجهاله التي هي جهالة العين النوع الثالث من أنواع مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد على قاعدة محمد بن يحيى الدهلي ومن تبعه الذين لا تزول عندهم جهالة عين الراوي إلا برواية اثنين فأكثر وهذه مسألة مختلف فيها فليس كل أهل العلم يسلمون بهذا ومر بنا في هذا الذي قرأ وسنأتي إن شاء الله تعالى عليه على التفصيل أن هناك من أهل العلم من لم يسلم بهذا فعلى سبيل المثال هذا يعقوب بن شيبة يقول قلت ليحيا ابن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روى عنه كم قال إذا روى عن الرجل مثل بن سيرين والشعبي وهؤلاء وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول إذا يحيى بن معين يرى أن الجهالة لا تزول إلا برواية إمام عن ذلك الرجل فتزول عنه جهالة العين حتى ولو كان واحدا لأنه مثل بالواحد قال يعقوب بن قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال يحيب المعين هؤلاء يروون عن المجهولين إذن يحيى بن معين يقسم الرواة عن هؤلاء الذين يتكلم عن جهالتهم من عدمها إلى قسمين فرواة يحتمل منهم أن يروو وإن كان الواحد منهم واحدا أن يروو عن رجال لم يروي عنهم إلا هم فيكونون معروفين ولو برواية واحد وهناك ومثل لهؤلاء سيرين والشعبي وهناك من لا الجهال عن الراوي بروايتهم حتى وإن كانوا ثقات في أنفسهم ولكنهم دون يعني لو أردنا أن نقيسهم على شيء معلوم لدينا يمكن أن نقول مثل ما تقدم معنا في مبحث التفرد وقلنا عن بعض الرواة أنه لا يحتمل تفرده كذلك أيضا كأن بن معين لا يحتمل من مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق السبيعي أن يروع عن أمثال هؤلاء يعني لا تزول جهارة عين هؤلاء برواية مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق السبيعي والسبب أنهم يروون عن رواة مجهولين هل مقصود يحيى بن معين في مثل هذه الحال أنه لا يحتاج بسماك بن حرب أبي إسحق السبيعي أو لأمر خارج عن قضية الاحتجاج يبدو أن المسألة بحاجة إلى أن يستفصل من يحيى بن معين نفسه فليت يعقوب بن شيبة استرسل في سؤالاته ليحيى بن معين كأن يقول أولا تحتاج بهؤلاء في الحديث فإذا قال بلى قال فكيف إذن لا تثبت أعيان الرواة الذين يخبرون عن أنهم حدثوهم لكن ما دام هذا لم يحصل فنحن بحاجة إذا إذن إلى أن نتلمس مرادح ابن معين من هذه العبارة ماذا أراد؟ فنقول أما سماك بن حرب فإنه متكلم فيه وهو أيضا ممن حصل له تغير في آخر عمره فلعل يحب معين نظرا إلى ضبط سماك بن حرب وما أنكر عليه من الأحاديث فخشى أن يكون سماك بن حرب يتوهم أو يخطئ في أسماء بعض الرواة، فيظنهم بهذا الاسم وهم ليسوا كذلك فيحدث عن أناس أخطأ فيهم إما تركبت بهم الأسماء أو غير ذلك من أنواع الخطأ الذي يحدث من هؤلاء الرواة الذين ليس ضبطهم كضبط أولئك الأئمة الذين تطمئن النفوس إلى ما يأتون به ويحدثون أما أبو إسحاق السبيعي فهو أيضا قريب في قضية التغير من سماك بالحرب لأنه حصل له تغير في آخر عمره وإن لم يصل إلى درجة الاختلاط ولكنه تغير أفض به إلى كثير من النسيان ونحو ذلك بالإضافة أيضا إلى ما يخشى من رواية أبي إسحاق من التدليس لا نقول إن عن عنته مردودة مطلقا ولكن إذا جاء بمثل هذا فإن بعض الأئمة يشددون لأنهم يريدون دعائم يعتمدون عليها ولأنه جرب على أبي إسحاق السبيعي أنه روى عن عدد لا يروي عنهم غيره وبعض هؤلاء وثقهم الأئمة وبعضهم حكم عليهم الأئمة بالجهالة وهكذا إذن كأنهم لم ينظروا إلى تفرد بإسحاق عن هؤلاء أنه تفرد يحتمل بحيث يحكم على أعيانهم بالمعرفة ونحو ذلك هذا بالإضافة لقضية أخرى وهي قضية الشهرة بالطرب كما سيتبين لنا من أطوال بعض الأئمة الآخرين قال أيضا يحب معين في من روى عنه مالك وابن عيينة وامثال هؤلاء انه معروف هذا يؤيد كلامه السابق يعني انه ينظر الى مكانة ذلك الامام الذي تفرد عن واحد اذا الظاهر انه ينظر الى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ولا ينظر لمجرد رواية جماعة عن بل قد يحتمل رواية الواحد فمثلا هو قال عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة وهكذا أيضا أبو حاتم الرازي في إسحاق بن أسيد الخراساني قال ليس بالمشهور مع أنه روى عنه جماعة ولكنه لم يشتهر بين أهل العلم مثل شهرة غيره كذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال في عبد الرحمن بن وعله إنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة ولكن مراده أنه لم يشتهر حديثه ولم ينتشر بين العلماء ونجده في المقابل صحح حديث خالد بن سمير ولم يجعله مجهولا مع أنه لم يروي عنه أحد سوى الأسود بن شيبان إذن مثل هذه الأمثلة تدلنا على أن القاعدة التي وضعها محمد بن يحيى الذهلي في أن جهالة العين لا تزور إلا برواية اثنين فأكثر ليست مسلما بها بين العلماء بل كثير من أهل العلم حكموا بالجهالة أو بعدم المعرفة أو بعدم الشهرة على بعض الرواة الذين روا عنهم جماعة وحكموا بالمعرفة أو بالثقة أو صاحح حديث من لم يرو عنه إلا واحد فهذا يدل على أن طريقة محمد بن يحيى دغه ليست مسلما بها إذا ماذا يريد هؤلاء العلماء في الحكم بالجهالة وبدها؟ نقول ينظرون إلى اعتبارات أخر مثل ما قلنا إذا كان الراوي عن ذلك الفرد من الأئمة المشاهير مثل ما أسمى ابن سيرين الشعبي مالك ابن عيينة شعبة مثلا الثوري وأمثال هؤلاء فنعم تزول جهالة العين برواية هؤلاء الكبار أما إذا روى عنه مثل سماك بن حارب أو أبي إسحاق السبيعي هذا بطبيعة الحال إذا قد يحتمل لوا تفرد سماك وأبي إسحاق السبيعي عن بعض الرواد أئمة اخرون ولكن المسألة من حيث التقييد يعني حتى نبين مناهج الأئمة في مثل هذه القضية ونقول إنه لا يسلم بطريقة محمد بن يحيى الدوري هذا الذي نريد أن نصل إليه أنا في مثل هذه الحال أقول عبارة اقتنعت بها وأراها تضبط لنا مثل هذه القضية وهي أن ننزل الراوي منزلة الحديث فكما أننا نقبل رواية الواحد ونحكم بصحتها مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. أو غيره من الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد ونثبت صحة الحديث بذلك الطريق فما المانع إذن أن نثبت عين الرجل ونقول إن الله خلق في الوجود رجلا يقال له مثلا إسحاق بن أسيت وإن لم يروي عنه سوى الأسود بن شيبان ما المانع ما دام الأسود من شيبان فقه والإسناد إليه صحيح فكأن إسهاق بن أسيد إذا حديث من الأحاديث كأنه مثل من المتون عامله معاملة مثل من المتون ما المانع أنت الآن تريد أن تشهد بأن في الوجود رجلا يقال له إسهاق بن أسيد مثل إذا شككت في نقل الأسود من شيبان عن هذا الرجل وأنه موجود في الوجود إذن فلتشك في رواية الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد كحديث إنما الأعمال بالنيات أو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أو حديث البيعان بالخيار أو غير ذلك من الأحاديث التي لم ترد إلا من طريق واحد إذا لا نسلم بقاعدة محمد بن يحيى الذولي هذه هي القلاصة لأن هذه القاعدة يلزم منها ماذا أننا أيضا لا نصحح الحديث إلا برواية اثنين فأكثر على ما كنا ناقشناه في مبحث الحديث العزيز وهل يشترط في الحديث الصحيح التعدد في الرواية أي لابد بد أن يكون الحديث روي من طريقين فأكثر وإلا لا نقول عنه إنه صحيح قلنا إن هذا القول وإن قال به بعض أهل العلم وهو قول شاد فهو قول ليس بصحيح وتطبيقات أهل العلم تنفيه بالإضافة إلى الأدلة الشرعية أيضا التي تنفيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى أهل اليمن هو واحد ولو كان معاذ لا تقوم به الحجة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بأصول الإسلام وهكذا رسله إلى غير ذلك الكلام في مبحث الحديث الواحد أو حديث الأحاد وما إلى ذلك يطول وسبق شيء من هذا ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في بعض مواضعه إن أحيان الله لكن الشاهد أن الشبه أو إن قلنا التقعيد واحد فإن هذا هو الصواب سواء كان الحديث أو كانت الرواية لمثل أو لإثبات عين راوي أو رجل خلقه الله في الوجود نعاملهم مثل معاملة المتن وبهذه القاعدة نستريح من مثل هذا الخلاف لأن بعض الناس فيما سمعت حينما تحدثوا عن الجهالة والتفصيل فيها يعني قالوا كلاما معناه أن الجهالة أن مبحث الجهالة لا يزال مجهولا وأنه لم يعرف والسبب اجتهادات بعض أهل العلم التي شوشت على الطلبة العلم لكن لو ضبطت المسألة بهذه الضوابط لا فنعم عندنا قاعدة محمد بن نحن الظهلي شوشت قاعدة ابن حبان شوشت طريقة بعض أهل العلم الذين لا يفرقون بين جهالة العين وجهالة الحال كما هو موجود مثلا في بعض إطلاقات علي بن مديني وأبي حاتم الرازي ونحو ذلك فبعض أهل العلم يبدو أنهم ليس عندهم ذاك التفريق الذي نحتاجه أو ذلك التقعيد في التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال بهذه الصورة التي نريدها إذا فلنضبط المسألة فنقول جهالة العين الراوي المبهم أولا الراوي الذي لم يثبت الإسناد إليه لم نتحقق من وجوده في الوجود هذا مجهول عين أيضا ونكتفي بهذا هذا فيما أراه أنا لكن مسألة خلافية وهذا الذي قلته استوحيته من كلام الحافظ بالرجل فراجعوه في كتاب شرح العلل فإنه تكلم على هذه المسألة بكلام مطنع وجيد وبعض هذه النقو التي أوردتها منه فلترجعوا إليه حتى تعرفوا تفصيل ذلك إذا هذان هما اللذين نحكم عليهما بجهالة العين أما إذا جاءنا رجل لم يرو عنه إلا واحد والإسناد إليه صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه فإننا نقول إن هذا الرجل قد صح الإسناد إليه بمعنى أننا تيقنا من وجوده في الوجود فزالت جهالة عينه أصبح معروفا طبعا هذا لا يمكن إلا أن يكون مسمى أما لم كان المبهم المبهم قلت لكم إنه أشد أنواع جهالة العين فإذا كان مسمى والإسناد إليه صحيح فإنا قد تغيقنا من وجوده في الوجود فزالت جهالة عينه ما الذي بقي عندنا بقي الجهالة الحال جهالة الحال متى ترتفع قدمنا أنها ترتفع إما بالاستفادة والشورى أو بتنصيص أحد من أئمة الحديث الذين يعتد بقولهم الجرح والتعديل. إذاً يخرج من هذا ما سبق إراده مما فهم من كلام ابن عبد البر وقلت إن ابن عبد البر من الواضح أنه لا يريد حرفية ذلك الكلام وهذه مسألة تقدم الكلام عليها ويخرج من ذلك أيضا طريقة ابن حبان ومر معنا الكلام والمعنى أيضا يأتي عليه وهو أن ابن حبان يرى أن الأصل في المسلم العدالة. ما دام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول الشهادتان كافيتان في إثبات عدالته ما لم يرد جرح فيه ونقول إن هذا ليس بكاف على طريقة أهل العلم وقد قال الله جل وعلا وأشهد ذوي عدل منكم فإذا نبد من التنصيص على العدالة والمسألة المعروفة في قضية الشهادة وهي أنه لا بد للشاهد من تزكية لا بد أن يكون مزكى حتى تقبل شهادته وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وعند القضاة وفي أبواب الفقه الإسلامي ثم إنه لو سلم لابن حبان بأن الأصل في من عدالة فإن قضية الضبط والحفظ والإتقان زائدة على قضية العدالة فمن الذي يتكفل بها وإذا كان هذا الراوي ليس بذلك المعروف ليس له روايات نستطيع أن نوازنها بروايات الثقاة الضابطين فنحن إذن بحاجة إلى من ينصص من الأئمة على أن هذا ثقة أي أنه ممن يحتمل حديثه بمعنى أنه عرفه وعرف عرف أنه عدل ضابط فلا بد من العدالة والضبط في آمن واحد فإذا طريقة حبان طريقة غير مقنعة وهناك بعض الكتابات لمن أراد أن يتوسع في هذا ومن أحسنها وأجودها كتابة الآث عذاب الحمش في الرواة المسكوت عنهم وتكلم على الرواة المسكت عنهم في التاريخ الكبير البخاري في جرح التعديل ابن أبي حاتم وفي كتاب الثقات لابن حبان أنصح بقراءة كلامه كلامه قد لا يروق لبعض الذين يخالفونه لكني وجدته كلاما علميا دقيقا في مثل هذه القضية في مبحث توثيق ابن حبان والاعتداد به من عدمه فليرجع إليه, أو ليرجع إليه من شاء وبهذه الخلاصة أرى أننا نستفيد من مثل هذا التقعيد في وضوح الرؤية ولا يبقى الأمر مشكلا كما ذكره بعض الإخوة أو نقلوه عن بعض المشايخ وأهل العلم ونحو ذلك لأن وصلني كلام يحيب بأن المسألة فيها شيء من الغبش حتى عند بعض أهل العلم هذه المسألة ومثل ما قلت لكم لو أن المعالم تحددت بهذه الصورة لما كان هناك شيء من هذا الغبش أما مسألة التفريق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة فظاهرني سبق نشرته إلى ذلك وثني وأكرر فيقصدون بالعدالة الظاهرة الاكتفاء بمثل ما يكتفي به ابن الحبان وهو أن الأصل في المسلم العدالة على طريقة هؤلاء فيقولون هو عدل في الظاهر ما دام يشهد الشهادتين، لكن نحن بحاجة إلى التنصيص على العدالة الباطنة. ما هي العدالة الباطنة؟ أي المعرفة الحقيقية. وذكرت لكم الحكاية التي أثرت عن عمر بن الخطاب، وقلت حتى ولو كان سندها لا يثبت، لكن معناها صحيح. في قصة ذلك الرجل الذي زكى رجلاً. وقال له عمر بن خطاب عملته بدينار والدرهم جاورته وسافرت معه إلى آخر الحكاية ولا داعي لإعادتها فمثل هذه الحكاية فعلا تدل على أن بعض الناس قد يكتفي بظاهر الحال وهذا لا يكفي بل لابد لمن زكى شخصا أن يكون عارفا به حق المعرفة وكم جرب في الواقع من بعض الأشخاص الذين يتسمحون في التزكية ثم بعد ذلك تتكشف أمور في من زكوهم وإذا بهم على خلاف ما ذكر عنهم إما في قضايا الأموال أو الكذب أو غير ذلك هذه مسائل معروفة في الواقع فإذا لا يكتفى بالعدالة الظاهرة بل لابد بد من التنصيص على العدالة الباطنة العدالة الباطنة هي التي تدل على أن ذلك المزكي عرف هذا الإنسان معرفة اكثر من المعرفة الظاهرة اي خبره عن طريق المعاملة او المجاورة او طول الصحبة او السفر او نحو ذلك خبرة يتيقن معها انه عدل هذا هو المقصود بعدالة الباطنة تكلم هنا في موضوع العدالة الظاهرة والباطنة على المستور وقال عنه إن المستور هو الذي عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة وهذا الصحيح في بعض الأحيان نجد التعبير الآتي مجهول الحال فما الفرق بين المستور ومجهول الحال أنا الذي أراه أنه لا فرق فمستور الحال هو مجهول المستور هو مجهول الحال من أراد أن يفرق ففي ظني أنه سيتعب ويأتي بغير مقنع من أراد أن يفرق بين الاثنين قد يتساءل بعض الإخوة يقول نحن نرى الحافظة ابن حجر يستعمل في التقريب لفظة مقبول ويستعمل مستور فما الفرق بين العبارتين أقول إن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يستعمل العبارة، ولكن الذي يظهر لي أنه لو لم يعبر بالمستور ولكن اكتفى بقوله مقبول لكان هذا أولى أو يحرر لفظة مقبول فيجرد منها المستور ويجعل له وصفا يغاير ما أراده في بعض الأحيان بقوله مقبول بمعنى أنني أرى أن دائرة المقبول عند الحافظ من حجر واسعة يدخل فيها المستور وغيره فعلى سبيل المثال في بعض الأحيان نجد أن هناك بعض الرواة الذين روى عنهم اثنان فأكثر ولم يوثقوا إلا من ابن حبان فقط وليس هناك شيء من عوامل التعديل حتى وإن كانت ضعيفة كرواية بعض الأئمة مثلا لو روى عن الراوي الإمام أحمد أو أحد أصحاب الكتب الستة لأن الحقم الحجر يعتبر رواية أصحاب الكتب الستة عن الرواة تعديلا أو نحو هؤلاء ممن ذكروا وأظن أني ذكرت ذلك لكم في الأسبوع الماضي كأبي حاتم وأبي زرعة وبقي بمقلد مقلد عبد الله بن إمام أحمد ونحو هؤلاء دعونا نتصور أن هناك ترجمة راوي لم يروي عنه أحد من هؤلاء الذين قيل عنهم إنهم لا يروون إلا عن ثقة. ولكن روى عنه اثنان وإن كان ثقتين أو صدقين ولكنهما لم يعرفا بأنهما لا يرويان إلا عن ثقة. فالآن هذا صار مستورا لأن الفرق بين المستور والمجول كما أمر أن مستور روى عنه اثنان ولم ينص على توثيقه من إمام معتبر طيب في هذه الحال يكون هذا الراوي بهذه الصفح مستورا على هذه الطريقة لكن نجد الحافظ بن حجر يقول عنه مقبول ثم نجده في موضع آخر يقول عن شبيه به مستور إذا هذا المصطلح من وجهة نظري لم يتحرر عند الحافظ ابن حجر أو لم يحرر الحافظ ابن حجر في أحكامه فيما وقفت عليه ومن قال إن الحافظ حرره أو دع هذه الدعوة فليبين لنا ونكون له من الشاكرين ونقول جزاك الله خيرا لكن أنا لا أقول هذا إلا بعد طول ممارسة في مثل هذه المسائل ولا أدعي المعرفة الكاملة ولا العصمة في هذا ولكن العلم يذهب ويجي والاجتهادات في مثل هذه المسائل واردة بلا شك في بعض الأحيان ربما تكلم الحافظ بن حجر في الراوي بقوله مقبول مع العلم أنه عرف عرفت عينه معرفة تامة وفيه كلام لأئمة الجرح والتعديل ولكن يبدو أن المسألة لم تتحرر عند الحافظ بن حجر فأطلق الأخرة مقبول يقول حيث يتابع وإلا فليم يعني إن توبع فهو مقبول الرواية وإن انفرد فهو ليم يعني فيه ضع أو في حديثه ضعف يسير هذا مقصوده بليين من أراد أن يتحقق من هذا فلينظر في ترجمة عبد العزيز ابن أبي سليمان في تقريب التهذيب. عبد العزيز ابن أبي سليمان وثقه عدد من الأئمة وأئمة كبار أيضا وضعفه مثل ابن البرقي ذكره في الضعفة وهكذا لكن من ضعفه لا يسوى شيئا في مقابل أولئك الأئمة الذين وثقوه فجاء الحافظ الحجر وقال عن عبد العزيز بن أبي سليمان وكنيته أبو مودود قال مقبول ما السبب؟ مع العلم أن هناك من هو أقل شأنا من سيقول عن ثقة أو يقول عن ثقة ما هو سيقول بل يقول عنه ثقة وهو أقل شأنا من هذا إذا نسأل عائدة للحافظ نفسه وهو أنه ما اتضح عنده الحكم على هذا الراوي في مثل هذه الحال إذن هو يطلق لفظة مقبول لأن بعض الناس يرى أن الحافظ من حجر لا يطلق لفظة مقبول إلا على الراوي الذي لم يوثقه إلا بالحبان ونحو ذاكا فيه عدد من التراجم أطلقها على أناس فيهم كلام بأئمة الجح والتعديل لكن هذا الكلام لم يسعف الحافظ بن حجر في تصور حال ذلك الراوي فقال مقبول أي كأن الحافظ بن حجر يرى أن هذا الراوي لم يتضح من حاله ما يشفي ويكفي للاحتجاج به ولم ينحط أيضا إلى درجة من تترك روايته فالحكم على حديثه أنه ضعيف لكن ضعفه يسير هذا الذي فهمته من طريقة الحافظ من حجر في من قال عنه مقبول حتى نفرق بينه وبين مستور أما المستور ومجهول الحال فالذي أرى أنهما واحد وكما قلت لكم من أراد التفريق بينهما فإنه سيتعب وسيأتي بغير مقنع وإن كان هناك ما شاء الله من فتح عليه فذا شك أن نحبث ونريد من يفيدنا في هذا ولكن ما وجدت من أتى بشيء يكفي في التفريق بين المستور ومجهول الحال إلا مجرد التكلف والله تعالى أعلم أما ما رجحه سليم بن أيوب وهو المعروف بسليم الرازي وفقه من الصلاح من قبول رواية المستور فهذه على طريقة كما قلت لكم الحافظ بن حبان ومن سار على هذه الطريقة نعم هناك بعض أهل العلم الذين يذهبون هذا المذهب ولكن لعلنا نربطه بكلام الحافظ من كثير الآل وهو حينما ذكر المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه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 يقل فيهم المجروح وهذا شيء معروف بالاستقصاء لا نقول إنه ليس فيهم مجروح بل فيهم من هو متهم بالكذب فيهم من هو ضعيف وهكذا لكنهم قلة في مقابل الآخرين ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض الأئمة يقبلون الحديث المرسل ثم لعل قبول أهل العلم أو بعض أهل العلم للحديث المرسل هو الذي جعل الحافظ بكثير كثير يقول هذا الكلام وهو أنه يستراء بها في مواطن وتسمح في هذا أي في الجهالة في عصر التابعين إذا عصر التابعين له خصوصية هذه الخصوصية تتمثل في قبول بعض الأهل العلم للمرسل وبالذات إذا كان المرسل من كبار التابعين وهذا أمر قدمنا التفصيل فيه ثم أيضا التسمح في جهالة حال أو جهالة أعين بعض الرواة الذين في هذه الطبقة كلام الحافظ بن كثير يوحي بأنه يتسمح حتى في جهالة العين يعني حتى الراوي مبهم أنا الذي يظهر لي أنه أخذه من تطبيقاتهم في قبول الحديث المرسل لأن الحديث المرسل سقط من إسناده من جهن عينه لا نجل منه هل هذا الساقط صحابي أو صحابي وتابع؟ هذا كله محتمل وإذا كان تابعيا فقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة إذا كان غير ثقة فالأمر واضح صار الحديث ضعيف وإذا كان ثقة فهل روى عن صحابي أو روى عن تابعي آخر وإذا روى عن تابعي آخر عاد الدور مرة أخرى قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة وهل مجرى وهذا لعلكم تراجعون فيه ما قدمناه في مبحث الحديث المرسل إذا يبدو أن محصلة هذا هي التي جعلت الحافظ من كثير وغيره يرون أن هناك تسم حمام من قبل أهل العلم في الجهالة في عصر التابعي. أما جهالة الحال فبلا شك أنها من باب أولى أي إذا وجدنا راويا سميت عينه والإسناد إليه صحيح مثل كثير من الرواة الذين يروون لنا بعض الأحاديث وبعض الآثار عن الصحابة ولكن لم نجد أحدا من أهل العلم وثقهم سوى أن ابن حبان ذكرهم في كتاب الثقات وابن حبان عرفنا قاعدته والدليل أنه هو يصرح أحيانا بقوله مثلا لا أعرف من ذا ولا أدري من هو ولا, أبو ولا أعرف أباه وأحيانا يذكره في التابعين ويذكره في أتباع التابعين مما يدل على أنه أيضا لم تتحرر عنده حتى طبقته فقعدت بالحباب معروفة لكن إذا كان من طبقة التابعين فبعض أهل العلم يتسمح لكن ما ضابط هذا التسمح يعني نلاحظ الآن من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله أنه قال في مواطن يعني كلام يشعر بأن التسمح ليس على إطلاقه وإنما في مواطن آه. ما هذه المواطن بعض طلبة العلم يمكن يأخذ هذا كقاعدة مسلمة ويقبل جهالة حال التابعين ويصحح الأحاديث والعثار التي جاءت من طريق هؤلاء نقول لا ليس هذا كلام على إطلاقه ارجع يا أخي لعدد كثير جدا من الأحاديث التي أعلها أهل العلم بجهالة أو جهالة إحال ذلك التابعي الذي روى ذلك الحديث كحديث الوضوء بالنبي أو غيره يعني أحاديث كثيرة افتح أي كتاب من كتب التخريج وانظر كم الأحاديث التي تعلم. من طريق هؤلاء أو كذلك مثل الحديث أيضا تخليل اللحية وهلما جرى حديث كثيرة يعلها أهل العلم بجهالة أو جهالة حال هؤلاء الرواة طيب إذن هل هناك ضابط؟ أقول نعم المسألة تعود لما كنا ذكرناه من التسامح في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي رواية الحديث الضعيف لعلنا نرجع إليها نقول إنهم إذا كان الضعف في الحديث بسبب جهالة حال التابعي وروى شيئا في فضائل الأعمال أو ما لا يحتاج فيه إلى التجديد أي لم يروي شيئا في الأحكام ولا في العقائد والأمور التي يشدد فيها فإنه يمكن أن يتسمح فيه ومن أطلق من أهل العلم التحسين أو الصحة على هذا؟ فإنما هو إطلاق نسبي أي كأنه يقول ينبغي أن تقبل هذه الرواية لأنها ليست مما يشدد فيها وإذا سميت القبول تحسينا أو تصحيحا فلك ذلك لكن ستجد هذا الإمام في المقابل يضعف حديثا ويرده لأنه في الأحكام ويحتاج إلى تشديد وربما جعلت ذلك تناقضا من ذلك الإمام فلا نتصور أن الأئمة يتناقضون ولكن نحن بحاجة إلى تلمس الأعذار لهم ومعرفة مناهجهم على سبيل المثال الحافظ بن حجر رحمه الله لما حسن في الإصابة القصة التي فيها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة كانوا جالسين في المسجد ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسألهم عما هم مشتغلون به وقالوا نذكر الله إلى آخر ما هنالك المهم في آخر القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقكما بها الغلام الدوسي لأن كل واحد منهم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فأحد ما دعى بدعوه الأخر دعا بدعوه وأبو هريرة قال اللهم أني أسألك بمثل ما سألك به صاحبي وزاد أيضا دعوة أقرأ فاستدرك الصحابية الآخران وقال نحن يا رسول الله أيضا نسأل الله كما سأل أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سقى سبقكما بها الغلام الدوسي هذا الحديث في بعض إسناده من يقال عنه مجهور الحال أي لم يوثق الله من مثل ابن حبة وأظنه هو محمد القاص أهل المدينة أو نحو ذلك الحافظ بن حجر حكم على هذا الحديث بالحسن ولكن هذا الرجل الذي تفرد بهذه القصة قال عنه في التقريب مقبول وقد نص في التقريب في المقدمة على أن من قال عنه مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين يعني إن توبع فروايته مقبولة وإلا لم يتابع فروايته لينة أي فيها ضعف يسير طيب هذا الراوي اللي وقاص المدينة ما توبع ما توبع في هذه القصة طيب من حيث التقييد الذي ذكره الحافظ بن حجر سيكون حكم على هذه القصة ماذا؟ سيكون الحكم ضعيفا فكيف حسنه جواب لأن هذه القصة يعني في مسألة الفضائل يتسمح فيها في فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني إلا نأخذ بها لا يضر وإن أخذنا بها لا يضر فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مستقر بأحاديث صحيحة كثيرة غير هذا فإن أضفنا هذا في رصيد أبي هريرة كذاك وإن شددنا فيه فلا يضر أبا هريرة أن لا تكون له مثل هذه المنقبة أرجو أن تكون الصورة واضحه لأني وإن كنت أطلت في هذا لكن المبحث مهم ثم قلت لكم يعني وجدت من يردد بهذه الكلمة ويرون أن هذا المبحث شائك حتى عند أهل العلم وأنه لم يتضح إلهم إلى غير ذلك وأنا أقول إنه بهذا التقعيد إن شاء الله تعالى الأمر هين وتتضح المعالم ونستطيع أن نحكم على الأحاديث بحكم متفق مع قواعد ثابتة إن شاء الله تعالى الكلام الذي أورده بعد هذا عن خطيب الوداد أو غيره هي التفق مع التفصيل الذي ذكرته الأمثلة التي جاء بها أمثلة أيضا تعود لما ذكرته أيضا في مسألة جهالة العين وارتفاعها برواية الواحد يعني ما دام أن هناك بعض الرواك الذين خرج لهم في الصحيح ولم يرو عنهم إلا واحد ومع ذلك قد زالت عنهم جهالة العين فهذا يؤكد الكلام الذي ذكرناه من أن طريقة محمد بن يحيى الذهري رحمة الله تعالى عليه لا يسلم له بها هذا اجتهاد من ارتباه هو ومن ارتباه أيضا ممن مشى على طريقته فله ذلك ولكن ليس هذا هو المذهب الصحيح أو المناجي الصحيح في مثل هذه القضية ما يمكن أن يرد من اعترابات على بعض الرواة الذين ذكروا هنا أن فلانا روى عنه أيضا غير هذا الذي ذكر يصف بعد ذلك شيء كثير لنا يعني ليدلل الكثرة النسبية بطبيعة حال في مثل هذا الموقف أي أنه سيصف لنا عدد من الرواة الذين خرج لهم في الصحيح ولم يروي عنهم إلا واحد ومع ذلك ثبتت عينهم سواء كانوا صحابة أو غير صحابة لأن مثلا على الحافظ المكثير هنا يعني استثنى الصحابة قال هؤلاء الصحابة طيب حتى الصحابي يعني القاعدة واحدة يعني إذا أردت أن تثبت عين هذا الراوي تقول لا أنا لا أثبت عين هذا الراوي لأنه لم يرد عندي إلا برواية واحد طيب كيف أثبت صحبة هذا الصحابي؟ ولم يرد إلا طريق واحد حني المسيب بن حزن رضي الله تعالى عن والد سعيد بن مسيب من الذي روى عنه غير ابن سعيد إذا قلت لا سعيد ثقة طيب إذا كان سعيد ثقة هل آخرون أيضا ثقات حينما رووا عن بعض أولئك الرواة وإن لم تكن ثقتهم مثل ثقة سعيد لكنهم ثقات الحديثهم صحيحة نصححها ونقبلها فلماذا لا نصدقهم حينما يحدثون عن هؤلاء الأشخاص الميزان واحد هكذا يجب أن يكون اللهم إلا إذا كان هناك إنسان يريد أن يسترط أن يكون الراوي إماما بلغ ذروة في إمامته فهذا شرط فيه تعسف. ولا أعرف أحدا قاله اللهم إلا في كلام حيب معين لكنه متأول بما ذكرته من استثناء حاسماك بن حارب أبي سحق السبيعي لأجل التغير ونحو ذلك لكنه قبل مثل مالك وبن عيينة وبن سيرين والشعبي ونحو هؤلاء وبعضهم يعني يمكن أيضا لم يبلغ درجة العليا مثل سفيان بن عيينة وإن كان إماما لكن سفيان بن عيينة ليس كمالك مثلا وليس كالزهري وليس كالسفيان الثوري هكذا يعني هم درجات فهل هذه الدرجات أيضا تؤثر على كل حال الأمر إذا ضبط بضوابط على الأقل ما يخدشها يمكن أن يكون قليلا أنا أرى أنه أدعى لفهم التقعيد ولتحديد المصطلحات وتحديد المعالم ويرحنا من عناء كثير وأما هذا الغبش فإنه بسبب الأخر بشهادات بعض أهل العلم التي لا تسعفها الأدلة ولا يسعفها الواقع الذي عايشه أئمة الحديث والله تعالى أعلم يبدو العلم من الله إن شاء الله تعالى أن أتينا على ما تقدم العلم أن أتي على مسألة البدعة والكلام عليها تفضل بالقرآن المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن النص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال. لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاف. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره ثم ما الفرق في المعنى بينهما وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم مسألة أيضا كثر الكلام فيها ولكن بحمد الله نستطيع أن نلخص الكلام فيها تلقيصا أي أني لو أردت أن أختصر لكم هذا الكلام كله وحتى الكتب التي ألفت في هذا بالعبارة الآتية لما أبعدت لكن سأفصل إن شاء الله تعالى فأقول لا ننظر إلى قضية مفتدئ لنتجاهلها وإنما ننظر هل هذا الرجل ثقة أو غير ثقة لكن قد يقول قائل طيب متى يكون ثقة نقول نرجع للأمرين اللذين ذكرناهما إما بالاستفاضة والشهرة أو بتنصيص الآئمة طيب إذا اختلف الآئمة نقول إذا اختلف الآئمة نرجع لمبحث تعارض الجرح والتعديل وننظر قال طيب نظرنا وإذا بالآئمة الذين جرحوا هذا الراوي جرحوه لأجل بدعته فكيف نخرج من هذا المأزق قول إذا كانت الآن المسألة انحسرت في هذه الدائرة في هين، ها؟ بمعنى أن تجاوزنا قضية هل هو ثقة أو غير ثقة؟ قد يقول القائل هو ثقة بمعنى أنه صدوق ولكن تبقى قضية البدع هذه تحول بيننا وبين قبول روايته، حتى وإن كان صادقاً. صالحا في نفسه إلى غير ذلك فنرجع إلى هذا التفصيل الجزئي الذي ذكرها هنا وحتى تتضح المعالم نقول إنهم يقسمون المبتدع إلى قسمين، القسم الأول من بدعته مكفرة فهذا مستثنى من الكلام الذي نتكلم عليه الآن بمعنى أن ما كانت بدعته مكفرة، فهذا حديثه غير صحيح يترك يحكم عليه بما يناسبه. المهم أنه خارج عن حد العدالة. هذا الذي بدعته مكفرة جاء من الأئمة من ينازع في أيضا في البدعة المكفرة أيضا ويقول حتى هذه القضية لا أن يسلم بها. فلماذا الأنسان قالوا المعول عليه الصدق من عدمه فإذا كان الراوي صادقا فإن كل فرقة يمكن أن تتهم الفرقة الأخرى باتهامات شنيعة قد تصل إلى الكفر هذا ذكر الحافظ بن حجر في شرح النطبة لكن القضية مضبوطة الحافظ استثنى من خالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام أو نحو ذلك فهذا الذي يكفر ببدعته فمن حيث التقعيد لا مانع من أن نقول من كانت بدعته مكفرة فهذا هو الذي لا يحتج به وبدعته تؤثر على روايته. يبقى بعد ذلك تحديد من الذي تكون بدعته مكفرة لا شك أن المسألة فيها صعوبة أي ليس كل من أطلق عليه أن بدعته مكفرة يكون كذلك بل لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وربما نظر في بعض أو في تلجمة بعض الروات ووجد فيهم كلام شديد أو وجد أنه صدر منهم كلام شديد ولكم أن تنظروا في ترجمة عباد بن يعقوب الرواجني وهو مما خرج له البخاري في صحيحه وروى عنه ابن قزيمة حديث وكان يقول حدثني عباد بن يعقوب أثق في حديثه المتهم في دينه والسبب أن عنده غلوا في التشيع حتى ذكر عنه أنه يمتحن من يأتيه ويقول من أجر النهر أو من حفرة بحار أو نحو ذلك فإذا قال المجيب علي رضي الله تعالى عنه حدثه وإذا قال الله أو غير ذلك ثار عليه يعني كون الأمر يصل بعباد بن يعقوب إلى هذا الحد النسألة ليست بالهينة في مثل هذه الحالة إحنا الآن دخلنا في قضية توحيد الربوبية حتى يعني اتجوزت توحيد الألوهية وصلنا إلى توحيد الربوبية. فكيف ساغى للبخاري وبخزيمة أن يحتج بحديثه وهو بهذه الصورة؟ فإما أن لا يكونا يرون أو يريان ذلك ثابتا عن أو لم يبلغهما عنه وإنما بلغهما الغلو في التشيع على وجه العموم أو يرى يعني أنه تأول في ذلك تأولا لا يحكم معه بكفره كل هذا ممكن ولعلنا نترك التفصيل في هذا للدرس القادم لأن الوقت قد ضاق والمسألة بحاجة إلى شيء من التحرير أكثر مما ذكرت وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك